قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ قال رب المشرق والمورب وما بينهما إن كنتم تعطلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء نبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي سعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن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 فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون